بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيب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 تِلْكَ آيَةٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّمَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد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 في افواههم وقالوا اننا كفرنا وقالوا اننا كفرنا بما انت clutchtum bih لفي شكم مما تدعون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 وعلى من يشاء من عباده وما كان لما أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليترك المؤمنون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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد سيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميد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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي العمر إن الله وعدكم وعد الحق. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خديثة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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من ما سألتوه وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جُن هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن معبدا لا اصنام ربي ان نورنا كثيرا من الناس ربي ان نورنا كثيرا من الناس. نَاصِفَ مَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إِنَّكَ تعلم ما نخفي وما نعلد وما يخفى على الله من شيء في الْأَرْضِ ولا في السماء الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق 112. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله أخرهم اليوم تشخص في الأبرص مهتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وانظر الناس يوم يأتون العذاب فيقول الذين ولم ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تقولوا أقسمتم من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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُوا وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُوهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ فَلَا تَحْصَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَادِي مُسُلَكٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ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 وَالَّذِينَ يَنظُرُونِ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا هُوَ إلَّا وَاحِدٌ وَاللَّهُ ذَكَرَ أُلُو الْأَلْبَابِ